فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ويجفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم, ويجزيهم أجرهم باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله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 يعلمون ما يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه, ويحل عليه عذاب مقيم إن أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما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 قُلُّ يَحْتَسِبُونَ وَبَدَلَهم سَيِّئَاتُ ما كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ ما كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 هو الغفور الرحيم وأليبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن العذاب ثم لا تنصرون أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن العذاب بغتة وأنتم لا تَشْعُرُونَ على ما طردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكم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 يا إليك وإلى الذين من قبلك أَشْرَكْتَ لَيَحْضَطَنَّ عَمَلُكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْضَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَعَبْدُ وَتُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قبغته يَوْمَ القيامة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 أوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها, وقال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلا ولكن حقت كلمة العذاب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 الحمد لله يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله, وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم كتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول لا إله إلا هو لا إله إلا هو وإليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا كفروا فلا يمرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمه ربك وعلى الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به, ويؤمنون به ويستغفرون للذين ربنا وسعت كل شيء رحمته وعلما فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم ومن صلح من وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت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 متنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلك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 لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآسفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين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 أو لم في الأرض فيضفرو كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوتهم وآثارهم في الأرض فأخذهم الله فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأنهم كانت تأتيهم سرور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 يقول ربي الله وقد جاء بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف يا قوم لكم الملك اليوم في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيلًا وشاد وقال الذي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 ومن يضلل الله فما له منها ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم, فما زلتم في شك مما جاءكم به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 بغير سلطان أتاهم فبرمقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا هامان للي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ كَاذِبًا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون الا في تباد وقال الذي امن يا قوم يا قوم اتبعوني اهديكم سبيلا وشاد يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره وان الاخره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 وَأَنَّ المسرفين هم أَصْحَابُ النار فستذكرون ما أَقُولُ لكم وأفوض أَمْرِي إلى الله إِنَّ الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة تدخل آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء. استكبروا للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النّاس قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار خزنة جهنم ادعوا ربكم, ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا اولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات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 إن الساعة لآتية لا غير فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو, لا إله إلا هو فأنا تؤفكم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 وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ذلكم الله, ربكم فتبارك الله رب العالمين. هو الحي لا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 اجلا مسمى ولتبلغوا اجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى امرا فإنما يقول له فانما يقول له كون فيكون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 وَبِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ وَدْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ فاصبر إن وعد الله حقهم فإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك, أو نتوفينك فإن إلينا يرجعون ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء اَمْرُ اللَّهِ قَضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ تَرْكَبُونَ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ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 كانوا أكثر منهم وأشدّقوا وتواثراً في الأرض فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بسنا قالوا, قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأت سنة الله التي قد خلت في عباده سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم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 وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل انكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين جعل فيها رواصي من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء ثم استوى إلى السماء.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 ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعفة مثل صاعفة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاءوا فإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا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 لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون شر أعداء الله إلى النار فهم يزعون حتى إذا جاءواها شهد عليهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا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 صارتم ولا, ولا جنودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين لهم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 بَلَ نُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يعملون نجعلهما تحت أقدامنا، نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنسنو عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا.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 نزلا من غفور الرحيم ومن أحسن قولا من دعاء إلى الله وعمل صالح وقال إنني من المسلمين.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 تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قوانا أعجميا لقالوا, لقالوا لولا فصلت